صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحمن. والسماء والطارق وما وراك مطارق النجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق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 ما فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فما الكافرين امهلهم اريد الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وضور سيني وَهَٰذَا الْبَلَدِ الأمين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم